لاحظتوش معايا ان الشينوا ما خلاو حتى شي حاجه ما صايبوهاش اه وديك المره انا شريت خرقه ديال الحمام كتبالي فيها مات ان شينوا هادو بقالو ما الحواله ما صايبوهمش تخيلوا معايا دا بيديروا النحواله ديال شينو ايوا تشريها ولي ب 80000 ريال تشري ب 60 درهم او ما تقلبوا موال والو تقلبوا غير بك الضو معاك تشري كيعطيك معاه شارجور وكتاب ديال كيفيه الاستعمال وما تبقاش ادك تسمع تسمعها وليكم واش ثني ولا رباعه تولي سماحوا لكم شحال فيه من جيجا ما لاحظتوش معايا علاش الشينو ملي كيجيو عندنا ما كيشريوش لي سوفونير حيت عارف ملي غيمشي غيلقى النار واحد الشينوي عيا ما يقلب ويلقى المدام ديالو قال له قلت لك ديرو بي قال لك يطلعوا بالالفضاء قال لها هذا كيركبوا فيه وكيطلعوا للفضاء قالت لي لا قال لها هذا كيبقى هنا اللي كيضرب منه جنات هو اللي كيطلع للفضاء قال <تصفيق> لها قال لها ولى زدتي الثالثه يقدر الفضاء يهبط عندك قالت <تصفيق> لي واو هم غنوصلوا للمغاربه قال لك شحال بينو بينكم تما تبلدوا ديك النار واحد تبسل على واحد المغربيه <تصفيق> والدور لي مدينة مدينه ريجين في الدوريجين بقاو غير بينو بينكم العيالات ديالنا راه دوريجين ماشي بحالهم همايا ولد دربنا تزوج بشينويه بدات ام الحمام تخلاه الماء لي و بينكم سعب بس كي عزمون ينشينوا رهم الوحيد اللي ما فترة المراهقة عد بم الطفولة الشيخوخ إحنا عدنا الطفولة من وراء المراهقة من وراء المراهقة من وراء المراهقة عاد بس ومن واحد واحد زي كنا أنا اللي كنت أسمع فيك يقول كيقول, كيقول جدة حبيبة سخّل لك مي هلا ودك ولكن شين وراكي قراو وما عندهم دري في شين لا شين وكاملك شو قف معه كده عمو المنتخب كده يوم لاعبين وديرين باندا كحلان بس لاعب جيمي عوش يسقط حنا عندنا الدري كيسقط ما كده كي عمو توه كده عم راسه براسه قلت جايب النتيجة وما كيتخلع ما يخاف الإيمان دياله قوي معلق أمره الله سبحانه وتعالى، ومع أنه مدري صغير كي تقاتل بشي خشارع تليفون إحنا عدنا حمزة في عمره سبعة وعشرين عام وبقى يتغني ماما جابت بي بي بي حيل وصغير يا أهلاك